موقع القارئ إ د ر ي س أ ب ك ر يقدم لكم أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حصريا على موقع القارئ إ د ر ي س أ ب ك ر